لو لا ينهاه الرّبّنيون والأحبّار عن قولهم الإثم يصنعون وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهِمْ قَالُوا بَلْ يُصْبِحُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلاَ يَزِيدَنَّكَ كَثيراً مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ضِيَاءً وَبُشْرَا وَأَنْقَيْنَا بَنِي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 والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة